لا يحل لأحد كائنا من كان أن يقول وما يدرينا أنه يقصد هذا الخطأ فلنحمل كلامه على المحمل الحسن وهذا من الضلال والإضلال وما ضل أكثر من ضل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 وهو يتكلم عن النصارى قال ومن ازعلش منه ابدا ان المسيح يرى ان محمدا كذاب ومن ازعلش منه ابدا ان المسيح يرى ان محمدا كذاب كذاب انا مش زعلان منه هو حر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 يعطي الحق للنصارى أن يقولوا عن على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كزاب وأنا أعطيه الحق في ذلك دنيا لأن الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حق يا أخي دام دي عقدت بيتكلم عنها ويدعو إليها جو كنيسته ما عنديش أي مشكل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 النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قتل وعمر ابن عبد العزيز يقول يقتل وذلك انه من شتم النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فهو مرتد على عن الاسلام ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم زاد عبد الله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 والتوبة اسم جامع للرجوع عن السب بالإسلام وبغيره فلذلك أتوا بها وأرادوا أنه لو رجع عن السب بالإسلام أو بالإقلاع عن السب والعود إلى الزم إن كان زميا لم يسقط عنه القتل لأن عمّة هؤلاء لما ذكروا هذه المسألة خلافا لابي حنيفة والشافعي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 فإن إسلامه توبة من السب وكل الصورتين تدخل في كلام هؤلاء الذين قالوا لا تقبل توبته مسلما كان أو كافرا وإن كانت الصورة الثانية أدخل في كلامهم في الأولى ولكن إذا لم يسقط عنه القتل بتوبة هي الإسلام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 يقول ومن سب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قتل ولم يستتب ومن سبه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من اهل الزمه قتل وان اسلم وقال ابو علي بن البناء في الخصال والاقسام له ومن سب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته وان كان كفرا فاسلم فالصحيح من المذهب أنه يقتل ايضا ولا يستتاب قال ومذهب مالك كمذهبنا وعمه هؤلاء لم يذكروا خلافا وعمة, وعمه هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر وانه لا يسقط بالتوبة من اسلام وغيره وهذه طريقه القاضي في كتبه المتاخره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 كفر وكافر وشرك ومشرك فتنزيل الاحكام على الاعيان ليس من مهمه طلبه العلم الصغار لا بتفسيق ولا بتبديع ولا بتكفير وتنزيل حكم الكفر على المعين لا بد له من استفاء شروط وانتفاء موانع وقد يختلف الأمر في تنزيل حكم البدعه على المبتدع فإن حجه الله قائمة على المبتدع ولو أنزل عليه الحكم بالبدعه فإن هذا لا يفضي ابدا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 ومن طلب له اعين عليه لذلك فان تصدى لهذا الكرسي علماني كما كنا نعيش في العصر السابق فكان رئيسه يدين بالعلمنه ومن قبله كذلك ومن قبله كذلك مده ستين سنه فان كان علمانيا ويستطيع اداره البلاد فهو والذي نفسي بيده خير من ملء الارض من هؤلاء الذين اساءوا للاسلام فما وطئت مكانا ونزلت فيه الا ويشار على اصحاب اللحى بانهم كذب وبانهم يغررون بالناس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 على السنه وثبتوا على ما انتم عليه واتصلوا بالعلماء وكونوا احلاس بيوتكم في هذه الفتن المتلهمة واياك ثم اياك ثم اياك ان تدافع عن مبطل او تتلمس العذر لمثل هؤلاء اياك يا هذا ابدا ان تفعل مثل هذا اياك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 فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا ودمره كما دمرت عادا وسمود اللهم عليك بهذه العصبة الآسمة الفاجرة التي تريد العبث بأمن العبادة والبلاد اللهم عليك بهم وبمن نواهم وبمن شجعهم وبمن تحيس لهم وبمن انتصر لهم